بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلا آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون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 فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سوا السائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها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 قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكه فان بما ارسلتم به كافرون فام ما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوه او لم يروا أن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 حتى إذا ما جاءواها شهد عليهم سمعهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهتم علينا قَالُوا إِنَّ طَقَ نَ اللَّهُ الَّذِي أَنقَطَ كُلَّ شَيْءٍ وَقَالُوا لِجُلُودِهِم لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أي أشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم ولكن ولكن ظنتم أن الله لا يعلم كثيرا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 من المعتبرين وقيدنا لهم قرانا فزينو لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول وحق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس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 وَالْإِنسَ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشر بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة.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 وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ الله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله وَسُجِّدُوا لِلَّهِ الَّذِي قَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّ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 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا أَذَنَّا كَمَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَغَنُّوا مَا لَهُم مِنْ مَحِيصٍ لَا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِن أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي لَيَقُولَنَّ وَمَا أَظُنُّ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 erinnere vu bekoléchai em